أقيموا صفوفكم وتراصوا أتموا الصف الأول فالأول سد الخلل الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها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 فكذبوه فعقرها فدم دما عليهم ربهم بذن بهم فسوها ولا يخاف عقباها. الله, أكبر الله أكبر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 Sami Allahu waqamida Allahu Allahu Allahu akbar. الله أكبر الله الله أكبر الله